هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من ر و ا ي ة أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث الصنعاني عن شداد بن أ و س وتركه البخاري ل أ ن ه لم يخرج في صحيحه ل أ ب ي ا ل أ ش ع ث شيئا وهو شامي ث ق ة وقد روي نحوه من حديث س م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله عز وجل محسن ف أ ح س ن و ا ف إ ذ ا قتل أ ح د ك م فليكرم مقتوله و إ ذ ا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته خرجه ابن عدي وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه ابن النبي من أنس عن عدي حديث وسلم صلى قال إذا حكمتم فقوله ا ا ع د ل و وإذا ت ت ل م ف أ ح س ن ا ا فإن ل محسن يحب المحسنين يحب فقوله صلى الله عليه وسلم إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء وفي ر و ا ي ة ل أ ب ي إ س ح ا ق الفزاري في كتاب السير عن خالد عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله كتب ا ل إ ح س ا ن على كل شيء أ و قال على كل خلق هكذا خرجها م ر س ل ة وبالشك في كل شيء أ و كل خلق وظاهره يقتضي أ ن ه كتب على كل مخلوق ا ل إ ح س ا ن فيكون كل شيء أ و كل مخلوق هو المكتوب عليه ولفظ ا م ك كتب كل ت و هو وقيل أو ب الله الإحسان المعنى الإحسان إلى إن إن شيء ي شيء أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء فيكون المكتوب عليه غير مذكور وإنما المذكور المحسن إليه كل كتب كل المكتوب مذكور المذكور الإحسان على المحسن ل أو وإنما و ف ا ل ك ت ا ب ة يقتضي الوجوب عند أ ك ث ر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم و إ ن م ا استعمال ل ف ظ ة ا ل ك ت ا ب ة في ا ل ق ر آ ن فيما هو واجب حتم إ م ا شرعا كقوله تعالى إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال أ و فيما هو واقع قدرا لا م ح ا ل ة كقوله كتب الله ل أ غ ل ب ن انا ورسلي وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ ن ا ل أ ر ض يرثها عبادي الصالحون وقوله اولئك كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان إ ن ي خشيت أ ن يكتب عليكم وقال أ م ر ت بالسواك حتى خشيت أ ن يكتب علي وقال كتب على ابن آ د م حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا م ح ا ل ة وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب ا ل إ ح س ا ن وقد أ م ر الله تعالى به فقال إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن وقال و أ ح س ن و ا ان الله يحب المحسنين وهذا يكون للوجوب الأمر بالإحسان تارة يكون ا ل ا ح س ا ن الى الوالدين والارحام بمقدار ما يحصل به البر والصله ة والاحسان الى الضيف بقدر ما يحصل بقدر ب ما القراه سبق ذكره على ما و ت ا ر ة يكون للندب كصدقه التطوع ونحوها وهذا وجوب الحديث الاحسان الاعمال يدل على وجوب الإحسان في كل في شيء من الأعمال لكن إ ح س ا ن كل شيء بحسبه ف ا ل إ ح س ا ن في الاتيان بالواجبات ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة الاتيان بها على وجه كمال واجباتها فهذا القدر من ا ل إ ح س ا ن فيها واجب و أ م ا ا ل إ ح س ا ن فيها ب إ ك م ا ل مستحباتها فليس بواجب والإحسان المحرمات في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما قال تعالى وذروا ظاهر ا ل ا س م وباطنه فهذا القدر من الاحسان فيها واجب واما الاحسان في الصبر على المقدورات فان يأتي بالصبر عليها ولا على والاحسان من يأتي غير تسخط على جزع وجهه الواجب في م ع ا م ل ة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أ و ج ب الله من حقوق ذلك كله و ا ل إ ح س ا ن الواجب في و ل ا ي ة الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولايه ة ك ل ا والقدر الزائد على الواجب على ل في ذ كلها ك إ ح س ن والإحسان ليس قتل ما يجوز قتله في يجوز بواجب ما من الناس والدواب إ ز ه ا ق نفسه على أ س ر ع الوجوه و أ س ه ل ه ا و أ و ح ا ه ا من غير ز ي ا د ة في التعذيب ف إ ن ه إ ي ل ا م لا ح ا ج ة إ ل ي ه وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في في فقال الحديث سبيل بيانه هذا ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته المثال الحال على إلى تلك أو إذا قتلتم ف أ ح س ن وهذا ا القتلة وإذا فأحسنوا الذبحة والقتلة والذبحة ذبحتم بالكسر أي ي هيئة ئ ة والمعنى أحسنوا ل ب ح وهيئة ل ل ق ت يدل على وجوب ا ل إ س ر ا ع في إ ز ه ا ق النفوس التي يباح إ ز ه ا ق ه ا على أ س ه ل الوجوه وقد حكى ا ل إ ج م ا ع على وجوب ا ل إ ح س ا ن في ا ل ذ ب ي ح ة و أ س ه ل وجوه قتل ا ل آ د م ي ضربه بالسيف على العنق قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا في كفروا فاضربوا فوق لقيتم الذين سألقي الذين قيل حق الرقاب وقال تعالى سألقي في قلوب الذين فضربوا فوق الأعناق وقد تعالى الرعب إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أ س ه ل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ ووصى دريد بن ا ل ص م ة قاتله أ ن يقتله كذلك وكان وسلم تغزو تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وخرج أبو النبي الله إذا الله قال لا داود وابن صلى عليه سبيل لهم بعث سرية في ماجة من م بن حديث س عن و د ع النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ع ف الناس قتله أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وخرج أ ح م د و أ ب و داود من حديث عمران بن حصين وسمره بن جندب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثله ة و خ ر ج البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله صلى عليه وسلم عبد بن حديث يزيد من عن أنه نهى عن المثلة وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث يعلى بن م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تمثلوا بعبادي وخرج وسلم روح رجل أيضا حديث النبي عليه بذي يتب الصحابة الله قال من من من مثل بذي روح ثم لم عن صلى مثل الله به يوم ا ل ق ي ا م ة واعلم أ ن القتل المباح يقع على وجهين أ ح د ه م ا أ ن يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل فيه ب ا ل م ق ت ص منه بل يقتل كما قتل فإن فهل فعل بالسيف إلا كان كما بالمقتول لا قد يقتل مثل يمثل أم به فيه قولان مشهوران للعلماء أ ح د ه م ا أ ن ه يفعل به كما فعل وهو قول مالك والشافعي و أ ح م د في المشهور عنه وفي الصحيحين عن أ ن س قال خرجت جارية فرماها بحجر رسول فجيء عليها أوضاح بالمدينة يهودي بحجر فجيء بها إلى رسول الله صلى الله يهودي عليه إلى صلى وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت ر أ س ه ا فقال لها في ا ل ث ا ل ث ة فلان قتلك فخفضت ر أ س ه ا فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ ر أ س ه بين الحجرين وفي ر و ا ي ة لهما فأخذ فاعترف وفي ر و ا ي ة لمسلم أ ن رجلا من اليهود قتل ج ا ر ي ة من ا ل أ ن ص ا ر على حلي لها ثم أ ل ق ا ه ا في القليب ورضخ ر أ س ه ا بالحجاره ف أ ت ي به النبي صلى الله عليه وسلم ف أ م ر به أ ن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات والقول قود الثاني لا قود إلا بالسيف وهو قول الثوري و أ ب ي ح ن ي ف ة و ر و ا ي ة عن أ ح م د وعن أ ح م د ر و ا ي ة ث ا ل ث ة يفعل به كما فعل إ ل ا أ ن يكون حرقه بالنار أ و مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثل وعن التحريق بالنار نقلها عنه ا ل أ ث ر م وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ا ق و د إ ل ا بالسيف خرجه ابن ماجه و إ س ن ا د ه ضعيف قال أحمد ي ر وحديث ى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده قود و بجيد أ ن س يعني في قتل اليهودي بالحجارة به أطرافه ولو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله وأجود أسند أن منه ثم ثم قطع فهل يكتفى بقتله أ م يصنع به كما صنع فتقطع أ ط ر ا ف ه ثم يقتل على قولين أ ح د ه م ا يفعل به كما فعل سواء وهو قول أ ب ي ح ن ي ف ة والشافعي و أ ح م د في إ ح د ى الروايتين و إ س ح ا ق وغيرهم والثاني يكتفى بقتله وهو قول الثوري و أ ح م د في ر و ا ي ة و أ ب ي يوسف ومحمد وقال مالك إ ن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل و إ ن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر إما للكفر لكفر أصلي يكون أن او ل ر د ة عن الاسلام فاكثر العلماء على ك ر ا ه ة ا ل م ث ل ة فيه ايضا وانه يقتل فيه بالسيف وقد روي عن ط ا ئ ف ة من السلف جواز الفجاءة وغير ذلك. كما فعله خالد بن الوليد وغيره وروي التمثيل بالتحريق بالنار كما خالد ابي انه ذلك فعله بالنار فيه بن بكر حرق عن وروي أ ن أ م ق ر ف ة ا ل ف ز ا ر ي ة ارتدت في عهد أ ب ي بكر الصديق ف أ م ر بها فشدت ذوائبها في أ ذ ن ا ب قلوصين أ و فرسين ثم صاح بهما فتقطعت ا ل م ر أ ة و أ س ا ن ي د هذه ا ل ق ص ة م ن ق ط ع ة وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إ س ن ا د أ ن زيد بن ح ا ر ث ة قتلها هذه ا ل ق ت ل ة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصح عن علي أ ن ه حرق المرتدين و أ ن ك ر ذلك ابن عباس عليه وقيل إ ن ه لم يحرقهم وانما إ ن م د خ ع ل ي ه حتى م ت قتلهم بمرتد و وقيل ولا وروي ا حرقهم يصح ذلك إنه عنه أنه ثم جيء بمرتد ف أ م ر به فوطئ ب ا ل أ ر ج ل حتى مات واختار ابن عقيل من أ ص ح ا ب ن ا جواز القتل بالتمثيل للكفر لاسيما إ ذ ا ت غ ل ب بالقصاص بحديث وحمل واستدل المثل من النهي على القتل بالقصاص واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين أجاز عن وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أ ن س أ ن أ ن ا س ا من ع ر ي ن ة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة فاجتوها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن شئتم أ ن تخرجوا إ ل ى إ ب ل ا ل ص د ق ة فتشربوا من البانها و أ ب و ا ل ه ا فافعلوا ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن ا ل إ س ل ا م وساقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أ ث ر ه م ف أ ت ي بهم فقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م وسمل أ ع ي ن ه م وتركهم في ا ل ح ر ة حتى ماتوا وفي ر و ا ي ة ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وسمرت ف ي رواية و أ ع ي ن ه م و أ ل ق و ا في ا ل ح ر ة يستسقون فلا يسقون وفي ر و ا ي ة للترمذي قطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف وفي ر و ا ي ة للنسائي وصلبهم وقد اختلف العلماء في وجه ع ق و ب ة هؤلاء فمنهم من قال من فعل مثل فعلهم فارتد وحارب و أ خ ذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء وروي هذا عن ط ا ئ ف ة منهم أ ب و ق ل ا ب ة وهو ر و ا ي ة عن أ ح م د ومنهم من قال بل بمن يدل على جواز التمثيل تغلضت الجملة هذا جرائمه جواز وإنما في نهي عن التمثيل في القصاص وهو قول ابن عقيل من أ ص ح ا ب ن ا ومنهم من قال بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن ا ل م ث ل ة ومنهم من قال كان قبل نزول الحدود و آ ي ة المحاربه ة ثم نسخ بذلك و ذ ا جماعة منهم الأوزاعي قول وأبو منهم عبيد ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إ ن م ا كان ب آ ي ة ا ل م ح ا ر ب ة ولم ينسخ شيء من ذلك وقالوا إ ن م ا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أ ي د ي ه م لأنهم أخذوا المال ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب أخذوا أخذ ومن حتماً قطع فيقتل لقتله ويقطع ل أ خ ذ ه المال يده ورجله من خلاف ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل و أ خ ذ المال وهذا قول الحسن و ر و ا ي ة عن أ ح م د و إ ن م ا سمل أ ع ي ن ه م ل أ ن ه م سملوا أ ع ي ن الرعاه كذا خرجه مسلم من حديث أ ن س وذكر ابن شهاب أ ن ه م قتلوا الراعي ومثلوا به وذكر ابن سعد أ ن ه م قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات وحينئذ فقد يكون قطعهم قصاصا قول يقول القصاصة يكون أعينهم وتعطيشهم وهذا يتخرج جناية وسمل وهذا توجب من يقول إن جنى على المحارب إذا جنى جناية توجب استوفيت منه قبل قتله وهو مذهب أ ح م د لكن هل يستوفى منه تحتما من كقتله أ م على وجه القصاص فيسقط بعفو الولي على روايتين عنه ولكن رواية الترمذي أن قطعهم على قطعهم ولكن الترمذي خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا روايتين رواية يكونوا أن من أن أن ق ط ع وقد ا الراعي ورجله من خلاف والله يد ورجله أعلم و من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان أ ذ ن في التحريق بالنار ثم نهى عنه كما في صحيح البخاري عن أ ب ي هريره ة قال بعثنا ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم في بعث في ف قال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من وجدتم قريش ف أ ح ر قال و ه م ب ا ن ا رسول ثم قال ر الله صلى الله عليه وسلم حين أ ر د ن ا الخروج إ ن ي كنت أ م ر ت ك م أ ن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار و إ ن النار لا يعذب بها إ ل ا الله ف إ ن وجدتموهما فاقتلوهما وفيه أيضا عن ابن عباس عن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا ب ق ر ي ة نمل قد أ ح ر ق ت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إ ن ه لا ينبغي لبشر أ ن يعذب بعذاب الله عز وجل وقد حرك ج م ا ع ة في ا ل ر د ة وروي عن ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة تحريق من عمل عمل قوم لوط وروي عن علي أ ن ه أ ش ا ر على أ ب ي بكر أ ن يقتله ثم يحرقه بالنار واستحسن راهويه سحاق بن ذلك لألا ي ك وفي ن بالنار تعذيبا و مسند ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن عليا لما ضربه ابن ملجم قال افعلوا به كما أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يفعل برجل أ ر ا د قتله قال اقتلوه ثم حرقوه وأكثر للهوام كراهة التحريق بالنار العلماء على حتى、للهوام. وقال إ ب ر ا ه ي م النخعي تحريق العقرب بالنار مثله ونهت أ م الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أ ح م د لا يشوى السمك في النار وهو حي وقال الجراد أ ه و ن ل أ ن ه لا دم له وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى عن صبر البهائم وهو أ ن تحبس ا ل ب ه ي م ة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت ففي الصحيحين عن أ ن س أن ان ل ب ي صلى النبي ل عليه وسلم ه ه ى أن ت ص ر البهائم و ف ه أنه م عمر مر بقوم ا أيضا ابن عن ن صلى الله عليه وسلم ل عن من فعل ه ذ النبي وخرج م س م م حديث ا ن عن ن عباس ب ا ل صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى أ ن يتخذ شيء فيه الروح غرضا والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام ا ي ة الدابة أن ترمى تؤكل ثم ولكن تذبح ثم ليرموا إ ن شاءوا وفي هذا المعنى أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة فلهذا أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ح س ا ن القتل والذبح و أ م ر أ ن تحد ا ل ش ف ر ة و أ ن تراح الذبيحه ة بالآلة الحادة يريح الذبيحة يشير يريح بتعجيل إلى الذبح أن ذ و وخرج الإمام أحمد وابن ق نفسها من حديث ابن الإمام ماجة عمر أحمد حديث قال أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار و أ ن توارى عن البهائم وقال إ ذ ا ذبح أ ح د ك م فليجهز يعني فليسرع الذبح وقد ورد وخرج عند حديث الأمر بالرفق خدري بالذبيحة عند ذبحها وخرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد خدري قال مر رسول الله صلى الله عليه أبي من مر سعيد الله برجل وسلم وخرج ه بأذنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع أذنها و رسول وسلم و يجر شاتا فقال صلى دع ذ بسالفتها والسالفة مقدم العنق و مقدم أ خ الخلال والطبراني من حديث أ ك ر م ه عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحه ة شات و و يحد ش ف ر ت ه وهي تلحظ إ ل ي ه ببصرها فقال أ ف ل ا قبل هذا تريد أ ن تميتها م و ت ا ت وقد روي عن ا ك ر م ة مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره وفيه ز ي ا د ة هلا ل حددت شفرتك قبل أ ن تضجعها وقال الإمام أحمد تقاد إلى الذبح قودا وتوار ولا تقاد رفيقا الإمام الذبح السكين عنها ولا تظهر السكين إلى أحمد تظهر إ ل ا عند الذبح أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أ ن ت و ا ر الشفار وقال ما أ ب ه م ت عليه البهائم فلم تبهم أ ن ه ا تعرف ربها وتعرف أ ن ه انها تموت وقال يروى ع ابن صابط ن أ ق ل البهائم ل إن ب تموت على كل شيء إلا على أنها تعرف كل إلا ل شيء أنها ربها وتخاف ا وقد ورد ا ل أ م ر بقطع ا ل أ و د ا ج عند الذبح كما خرجه أ ب و داود من حديث أكرمة حديث عن ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأوداج أكرمة نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتخطع الجلد ولا الأوداج وخرجه ابن حبان في صحيحه وعنده وهي وخرجه صحيحه فتخطع شريطة تفر التي في الجلد ولا قال تذبح كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودج فنهى عن ذلك وروى عبد الرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء قال إ ن جزارا فتح بابا على شاه ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها ف أ خ ذ يسحبها ه ا ب ر ج ل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري ل أ م ر الله و أ ن ت يا جزار فسقها إ ل ى الموت سوقا رفيقا وبإسناده ويلك الموت قودا جميلة وروا ابن يسحب برجلها ليذبحها سيرين عن أن رجلا شاة فقال قدها محمد بن زياد له عمر جميلا رأى إلى أ ن ابن عمر ر أ ى ق ص ا ب ا يجر شاه فقال سقها إ ل ى الموت سوقا جميلا ف أ خ ر ج ا ل ق ص ا ب شفرته فقال ما أ س و ق ه ا سوقا جميلا و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ذ ب ح ه ا ا ل س ا ع ة فقال سقها سوقا جميلا وفي معاوية وسلم أبيه للنبي عليه مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا صلى رسول الله قرة إني وأنا لأذبح الشات وأنا أرحمها ف قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاه إ ن رحمتها رحمك الله وقال مطرف بن عبد الله إ ن الله لايرحم ب ر ح م ة العصفور وقال نوف عجولا هو وكر فوقع البكالي رجلا فبينما فيها الفرخ الأرض فخبل إلى إن بين فيه فرخ ذبح يدي شجرة تحت أمه فرحمه فأعاده في مكانه فرد مكانه الله إليه ق وقد ت ه و روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى أ ن توله ا و ا ل د ة عن ولدها وهو عام في بني آ د م وغيرهم وفي داود وسلم هو وإن تتركوه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون الفرع فقال أبي نبي عليه سنن سئل أن عن ابن ابن بكرا الله مخاض صلى حتى حق فتعطيه أ ر م ل ة أ و تحمل عليه في سبيل الله خير من أ ن تذبحه فيلصق لحمه ب و ب ر ه وتكفئ إ ن ا ء ك وتولد ه ناقتك والمعنى أن و ل ا ناقتك ه بلحمه وتضرر صاحبه لبن ناقته لم لبن ينتفع بانقطاع وتضرر ت ف ئ إناءه وهو المحلب وهو الذي تحلب فيه ا ل ن ا ق ة وتوله ا ل ن ا ق ة على ولدها بفقدها إ ي ا ه